فِيهِ فيه آيات بينات النقام إبراهيم 122. ومن دخله كان آمنا 123. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله